إلى نور الإيمان والعلم والذين كفروا اولياءهم الأنداد والاوثان الذين زينوا لهم الكفر فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل أولئك أصحاب النار هم فيها ماكثون كثون أبدا ولما ذكر الله الفريقين ضرب مثالين على الفريقين فقال قبل هذا أقول هذه الآية الكريمة بعد آية الكرسي لها ملمح عظيم على أن أمر العقيدة وأمر التوحيد مبني على الولاء والبراء إذا الولاء والبراء هو المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد فهذه آية عظيمة والإنسان إذا والى ربه نال المعونة ونال النصرة في الدنيا والآخرة ونال التثبيت والفوز أما إذا لم يواجه الإنسان ربه فلا ينفعه ولا أحد أبدا انما الذي ينفع هو أن الإنسان يعمل بطاعة الله ويرجو ما عند الله ويعمل لله تعالى بما يريده الله أما من اتبع غير الله وغير هدى الله ظل في الدنيا والآخرة فأمر الدنيا بيد الله وأمر الآخرة بيد الله ثم قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك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 الآية لم تر إلى الذي حاج في الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم لكل بن صلح أن يسمع الخطاب أو يقرأ الخطاب هل رأيت أيها النبي أعجب من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وتوحيده وقد وقع منه ذلك لأن الله اتاه الملك وقد وقع منه ذلك لأن الله اتاه الملك ربنا يقول كلا ان الانسان لا يطغى ولذلك مما نذكره في حياتنا كثيرا كلمه الرب ونقول الحمد لله رب العالمين لأن في كلمه رب الخلق الملك التدبير فالذي يدبر الذي يدبر امورنا هو الله سبحانه وتعالى لذا على الانسان دائما ان يستذكر حاجته يا ربه واننا لا نستغني عن الله طرفه عين فيقول اصحاب هذا التفسير المبارك وقد وقع منه ذلك لان الله اتاه الملك فطغى فبين له ابراهيم صفات ربه قائلا ربي الذي يحيي الخلائق ويميتها قال الطاغية عذابا انا أحي واميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عن من أشاء فآتاه إبراهيم عليه السلام بحجه أخرى أعظم قال له إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من جهة المشرق فأتي بها أنت من جهة المغرب فما كان من الطاغية إلا أن تحير وانقطع وغلب من قوة الحجه والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله لظلمهم وطغيانهم إذن الاخوه في تاريخ هذا الكتاب حينما قالوا ولما ذكر الله الفريقين ضرب مثالين على الفريقين يعني المثال من تولى الله ابراهيم والطاغيه ممن عاد الله سبحانه وتعالى فربنا وفق ابراهيم بالحجه والبيان فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم على بث العلم الصحيح ونسأل الله أن يبقي لنا عملا صالحا يدخل في كل بيت من البيوت يكون حجة لنا عند الله يوم القيامة ثم قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها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 فأصبحت موحشة مقفرة قال هذا الرجل متعجبا كيف يحيي, كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها فأماته الله مدة مئة عام ثم أحياه وسأله فقال له كم شت ميتا قال مجيبا مكثت مدة يوم أو بعض يوم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 فانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض ثم نكسوها بعد ذلك اللحمة ونعيد فيها الحياة فلما رأى ذلك تبين له حقيقة الأمر وعلم قدرة الله فقال مؤترفا بذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير من فوائد الآيات اي في هذه الصفحه من اعظم ما يميز اهل الإيمان انهم على هدى وبصيره من الله في كل شؤونهم الدينيه والدنيويه بخلاف اهل الكفر من اعظم اسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمى المرء عن حقيقة في حاله مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق وكشف ظلالهم عن الهدى عظم قدرة الله تعالى فلا يعجزه شيء ومن ذلك إحياء الموتى أقف هنا عند الفائدة مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق وكشف ظلالهم عن الهدى أقول نعم وهذا من لوازم الدعوة لأجل دفع الظلالي ورفعه وتقليله لكن ينبغي أن يكون الذي يناظر عالما بحيث لا يخذل الحق على يديه إلى هنا هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته